لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج ا ل ج م ل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غ و ا ش وكذلك نجزي الظالمين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 هل ينفرون إ ل ا تاويله يوم ي أ ت ي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء اف يشفع لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله تبارك الله الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إ ن ه لا يحب المعتدين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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين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 ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم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 وما أ ر س ل ن ا في قريه من نبي إ ل ا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه ا ل ح س ن ة حتى ع ث و ا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته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 اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ض ح ا وهم يلعبون ف م ن و افامنوا مَكْرَ اللَّهُ م ن و ك ر اللَّهُ ف م مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون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 ربنا أ ف ر غ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون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 و إ ذ انجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر ي ن فتم ميقات ربه اربعين ليله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 فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال سبحانك, تبت إليك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 أ م الراحمين إن ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا ا ل ج س ي ن ا ل ه ربهم م من غضب و ذ ل ة في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ك ذ ل ك نجزي ا ل م ف ت ر ي ن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 وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 وكانوا ي ظ ل م و ن و س أ ل ه م ع ن النابلسي ق ر ي التي ة ا ك ت ح ض ر ة ا ل ح ر إذ يعدون في ب ت ت للعلوم الاسلاميه ب ت اسماء الله ا ي ف س ق و ن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 واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسوغهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما, في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك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 واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أ و تقولوا انما أ ش ر ك آ ب ا ؤ ن ا من قبل وكنا ذ ر ي ة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون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 ان تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وانفسهم كانوا يظلمون موسوعه النابلسي ه ض ل ل ف ع ل ئ ك ه م الاسلاميه خ ر و و ن ق د ذ ر ن ل ج ه ن ك ث ر ا الجن ا ا من ن ل و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 فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصره ولا انفسهم ينصرون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 وإن ت شركه م إلى الهدى شركه دعويه غير و ربحيه ذات ع مضمون اجتماعي ل ا ه ل ي ن و ينزغنك من الشيطان من نزغ ا ف س ت ذ ب ا ل ل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 إذا القرآن ا قرئ ف س ت م ع واذكر له وأنصتوا لعلكم وأنصتوا ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول, الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين و ل م و س ن ع ن النابلسي ي ل ن ع ل و ب الاسلاميه ب و ن عن س و